وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَخْضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا يُحْكَمُ أَنِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ مَحْكُوفًا أَن يَبْلُوَ وَمَحِلُّهُ وَلَوْلَا ذِكْرٌ مُؤْمِنُونَ وَنَسَأ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَقَاؤُومَ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ عَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه اتقوا وكانوا اقب بها واهلا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله يا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون